الحمد لله بالعمين أشهد أن, إن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأبحابه من تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فقد أوشك شعبان على الانطفاف وهذه لحظات الإشفاق التي يمر بها المؤمن في طريقه الى الله عز وجل في هذا الزمان المبارك اشفاق يخشى الا يدرك رمضان وهذا وارد وسوف لا يدرك رمضان ونحن قريبون منه الاف بل عشرات الالاف من المسلمين فالقضيه خطيره وفرق كبير بين ادراك رمضان وعدم ادراك هو لا يدري إن كان من أهل رمضان أو لا فنسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا وهذا موطن الإشفاء هل تقبل في أهل رمضان ممن أعطاهم الله عز وجل هذا الشرف وهذا الفضل وقدر لهم هذه النفحات والعطايا والهبات؟ وكلنا يرجو ذلك ويعيد نفسه لذلك ويؤمل أن يدرك هذا الفضل وهذا الشرف وهذه الرحمة أو أن الإنسان يؤخذ قبل ذلك، ولهذا لا بد أن ينشغل بهذه القضية. وإذا كان السلف ينشغلون بهذه القضية عامهم كله بل حياتهم كلها، نحن لسنا كذلك على كل حال. نحن أضعف. وأكثر نفسا وأكثر فتورا وغفلة لكن من فضل الله عز وجل إذا جاءت هذه الأيام يصحو النائم ويفيق النعسان ويفترض أنك الآن بدأت تفيق وبدأت تستشرف لرمضان وتعد قلبك وتجهز نفسك ومن هنا مشروعية شعبان فأنت من الآن على حرب وعلى جهد وعلى مجاهده ولا يتطور الغفلة في هذه الأيام أو القصور أو الفتور بل مراجعة الطريق والعوده إلى كتاب الله عز وجل والحرب على تدرب على الطاعة من فلات وصيام ومجاهدات هكذا شأن المسلم، ولذلك يقصر الصوم في شعبه ما لا يقصر في غيره استعدادا للرمضان، تراجع قيام الليل ونحو ذلك حتى لا تستحي من الله عز وجل أن الفجأة في رمضان ترضى الصائم القائم فقبله بيوم أو يومين لا تعرف قياما ولا تعرف الصيام هذا يعني مما يستحي منه العبد، ولذلك ينبغي الآن أن تولي الله عزوجل من نفسك خير. وهذا توفيق على كل حال ليس الأمر بيد الإنسان وإنما هو يتعرض لرحمة الله عز وجل إن قبله الله عز وجل وفقه وهداه وأعانه وإذا وجدت نفسك حريصا وقد استهلت عليك الطاعة فهذا من فضل الله عليك ومن علامات إرادته لك وتوفيقه وإذا وجدت الأخرى فهذه قضية خطيرة تحتاج إلى معالجة تحتاج إلى كثير بكاء وتضرع وخشية تخشى أن يكون الله تعالى كرها بعاسك وثبطك وجعلك مع المخلفين ممن لا يريدهم الله عز وجل فالله لن نكون من هؤلاء إذا كان الأمر كذلك فنحن توافر إن شاء الله تعالى فيما بقي من شعبان بالجد والاجتهاد والاستهات نصد غبار النوم فالقضية تحتاج إلى جد ما أكثر ما نمنا وتراجعنا وخسرنا ولا حول ولا قوة إلا بنا الله تعالى أن يمن علينا بكرمه وأحسانه إنه ولي ذلك والقابل عليه وهذه عودة إلى حرمة أهل العلم وهو ذلك الكتاب المضار الذي بدأناه وانتهى من الحديث إلى قول المصنف حفظه الله تعالى بيان أن النهي في قوله تعالى بيان أن النهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تساؤلكم مقيد بما لا تدعو إليه حاجة نقل القاسمي رحمه الله عن بعض المفسرين قوله لا بد من تقييد النهي في هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين قد اذن الله بالسؤال عنه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال انتهى. يعني المقصود أن النهي عن السؤال لا ينافي الأمر بالسؤال وندب السؤال واستحباب السؤال هذا محمول على أحوال وهذا محمول على أحوال فحيث احتاج الإنسان الى الحكم الشرعي وجب عليه أن يسأل وأن يختار أهل الذكر حتى يسأله وحيث لم يحتاج إلى حكم في مسألة وكانت المسألة ربما مما لا يقع غالبا ونحو ذلك حينئذ لا ينبغي السؤال كما تقدر وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل فالجهل عيب. والسقوط عليه عيب وإطالة السقوط على الجهل هذا من أشد ما يكون من العيب وهذا من دناءة الهمة فإن الإنسان يحتاج الحاجة في الدنيا فلا يصبر حتى يحصلها أما أن تكون في الدين ويتأخر فهذا من دناءة الهمة وعن علي رضي الله عنه العلم قفل ومفتاحه السؤال وقال ابن شهاب العلم خزانة مفتاحها المسألة ثم قال القسبي رحمه الله ولا يخفى ان الآية بقيدها يعني ان تبدا ان تبدا لكم تسوق هذا الشرط غنية عن ان تقيد بقيد اخر كما ذكره البعض لان المراد بها ما يشق عليهم من التكاليف الصعبة وما يفتضحون به كما أسلفنا مما هو خوض في الفضول الفضول جمع فض وهو ما لا حاجة للإنسان به والشروع فيما لا حاجة إليه وفيه خطر المفسدة والشيء الذي لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر المفسدة يجب على العاقل احتراز منه والشيء الذي لا يحتاج إليه ويكون في خطر المسده يجب على العاقل احتراز عنها، فأما ما تدعو إليه الحاجة فلا تشمله الآية، كما يتضح من نظمها الكريم مع ما بيانته السنة في سبب النزول، وتحرج الصحابة عن المسائل المار بيانه معلوم أنه فيما لا ضرورة إليها، يعني حيث ورجة، حيث ورد، تحرج الصحابة كما مر في الفصول الماضية. هذا محمول على ما إذا لم تكن ضرورة وإلا فمسائلهم في الضروريات والحاجيات ففحص بها كتب السنة مما يبين أن هذه الآية في موضوع خاص وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره فتح باب كسرة المسائل خشة أن تغض إلى حرج أو مساء أو تعنت تعنت يعني التكلف والمشقة ونحو ذلك هذا مسلك عام في الشريعة على كل حال أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد ومنها هذا الباب فيشرع السؤال إذا كان لمصلحة وإذا لم يكن لمصلحة فإنه لا حاجة إلى تضييع الوقت فقبل السؤال لابد من سؤال آخرة من العبد للنفس. ما ملحقة إلى هذا إن كانت حاجة شرعية مضى في سؤال وإلا فإنه لا داعي لذلك وإذا كان هذا في مسائل الدين فلا أن يكون في مسائل الدنيا من باب أول هذا من باب أول أو أول وهذا من وسائل التربية فنحن في الدنيا نسأل وسيلة كثيرة لا علاقة لها بالمصلحة بل تدل على يعني ضعف الشخصية والهمة تدل على صفات كثيرة سلبية ينبغي التنزه عنها. يعني ترى الرجل جاء من طريق فبدل أن تقول له يعني كيف أنت وتدخل في الموضوع تقول له أين كنت ما لها زائن؟ ما لك أنت وأين كنت؟ يقول له كنت في السوق طيب لا تذكت تقول له ماذا تفعل؟ يقول السوق ماذا يفعل؟ يشتري كنت أشتري كذا فتستطرد ويدخل الشيطان منين وزيبته بكام ومن عند من وهل هو يعني متوفر وهل أنا لو ذهبت أجد عنده وتأخذ عشرين سؤال في المساله وكلها تدل على سفاهة الشخصية لو أنك طالب علم فعلا فراجعت نفسك لاستحياك قلت قد كنت في غنى عن كل هذا فلو أني لم أتكلم لكنها صعبة لماذا صعبة؟ لعدم الإلف لأننا اعتدنا عليها تربينا عليها لكن طالب العلم الذي يختار المعالي لنفسه يراجع نفسه يجد على لسانه أين كنت فيقول طب لي طب أنا مالي أين كان ولا يدخل في موضوع آخر كيف أنت ويعني حضرت الدرب قرأت وردك حفظت ستكتب معنى الأربعين نووية اليوم إن شاء الله هذا كلام مفيد وليس كذلك لكن من أين أتيت بهذا الحذاء وكان عنده بني ولا ما عندهش بني إذا كان هو سود راجع نفسك تفتحي يقول يعني عيب والله عيب الإنسان قد يسأل السؤال ثم يزري بنفسه بعده يقول يا أنت لست في الكلام لست في هذه التفاهات والتفاهات عيب عليك وإذا يعني قلت لنفسك عيب ينبغي أن تراجع نفسك في المرة القادمة لا لا تقع في نفس مع هذه المجاهدة تجد الشخصية تتغير وتتبلور إلى حيث الأحسن وتتمحور حول الفضائل والمصالح وتنأى بنفسها عن الأمور القبيحة وحينئذ تشعر أنك على الطريق وأنك اليوم أفضل من أمن وأنك غدا إن شاء الله أفضل من اليوم أما تقول الله عادة لو تركت نفسك للعادات فما فائدة الالتزام والاستقامة أو غير المستقيم متعود على عادات كثيرة غير حسن والمستقيم ما زال يفتش في قلبه ويفتش في سلوكه ويحسن ويجود وينظف ويجدد ويغير حتى يلقى الله تعالى وهو في صعود إذا هذا المبادئ أولى أن تجاهد نفسك على ترك الأسئلة التي لا تعنيك في الدنيا وهذا المقابل حكمة والعمر قليل ولا احتاج إلى يعني هذا أو هذه المغامرات وفي تتمه كلام القاسمي رحمه الله قال روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة انه كتب الى معاوية رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وهذا فيما نحن بالطبط ينهى عن قيل وقال قيل وقال يعني كثة الحكاوي عن الناس وهذا أيضا يعني باب من أبواب العادات التي اعتادها الناس وهو باب من أبواب المعاصي على كل حال لأنه سيفتح مجالات للغيبة والنميمة وحزر الصدور ونحو ذلك ولو ضربت نفسك على السكوت تجد كلمة على لسانك ثم تقول أزينها قبل أن أنطق به كان فيها مصلحة نطق وإلا سكت يعني أول ما تقبل أحدا تقول أو تدري ما قيل ذكروا كذا وكذا يعني تقول طفولي ما خلي يعرفها من غيري. يعني ابن أسبالي مسألة يعني لا يناسب أنا أكون طالب علم وصحب ديانة وقال والله أمس كان فيه حادث كذا وقع كذا ويقولون كذا وقد تكون كله إشعاد وإن لم تكن إشعاد فهي غير مفيدة ولا مفضحة قيل وقال وقالوا وقال وقال وقلنا ونحو ذلك وهذا لا ينتهي وهذا ايضا لا يدل على الهمه وقد نهى عنه النبي صاحبا أنه فتح لابواب عامتها لكي في مصلحه وإضاعة المال والنهي عن إضاعة المال معروف ومنه السفهات التي يفعلها كثير من المسلمين في شراء ما قد يحتاجون إليه لكن على وجه في تكلف ومبالغه فالشيء القليل الذي يكفي ويغني وضع الكثير فيه هذا من اضاعه المال بعض الناس يعني لا يحلى لو ان يشتري الحذاء الذي يعني ثمنه 40 و 50 و, و وانما يتكلف يقول يعني اقل من 400 و 500 و لا قل هذا يعني من اضاعه المال ثم يجادل يقول لا اصل هذا يعني يعيش و والظاهر هذا الذي لا يعيش، لأن هذا الذي يطرق، ويعني يتتبعه السراق. أما الثاني، يعني لا أحد يعني، وتدخل الصلاة وأنت مستريح. لكن الثاني الذي بأربعمائة ونح تدخل الصلاة وأنت كل همتك في الحذاء. أين الحذاء؟ ربما يعني أخطأت في وضعه. كان علي أن يدخله في الداخل. كان علي أن يجعله أمام عيني وأنا أصلي. نكد، هذا نكد. وليس يعني وليس فيه اي معنى من معاني السعادة طيب ولماذا يعني لو انك يعني حرفت على هذا وفي مظاهر هذا يعني مسائل كثيره على كل حال وصاحب الهمه وطالب العلم وصاحب الديانه يعني لا يحب ان يتميز في مسائل الدنيا لان مسائل الدنيا قريبه وانما يتنافس فيها اهلها وكثرت السؤال وهذا هو الشاهد يعني بعض الناس يقول عندي سؤال فإذا أجيب عن السؤال فتحت شهيته للمزاح قالوا كمان سؤال فإذا يعني جاء السؤال الثاني يتكلف السؤال الثالث وليس عنده وليس محتاجه ليقول كل ويصبح عنده إسهال من الأسئلة ويعني هذا يحتاج إلى يعني معادلة حتى يمسك وروى أحمد أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات وهذه الغلطات يعني المسائل التي يكثر الاشكال فيها وتاتي مبحث خاص بها ان شاء الله والحديث ان كان فيه ضعف لكن معناه صحيح على كل حال ويصعاب المسائل والاثار في ذلك كثيره والاثار في ذلك كثيرة وسياتي كما قلت مبحث مستقل به قال رحمه الله الحذر من إبرام الشيخ وإضجاره وليحذر طالب العلم الاثقال على الشيخ وإضجاره وإلا لقي ما لا يصره وهذا مثل فيه من الأدب أدب الطالب في نفسه لا ينضغي أن يكون كذلك مع من يتعلم منه أو يسأله وفيه ايضا إعانة لهذا الشيخ على الانضباط وإلا فإنه لا ينبغي أن يستخرج شره وخطأه والإنسان غير معصوم مهما كان يعني شيخا أو عالما أو نحو ذلك والواجب على المؤمنين عموما التعاون على البر والتقوى وليس الواجب عليهم أن يتعاونوا على خلاف ذلك عن شيء رحمه الله قال كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حتى ساء خلق من الذين لم يزالوا به فالطلب لم يزالوا بالشيخ الذي كان من أحسن الناس خلقا حتى ساء خلق هذا يمكن ويتصور إذا أكثروا عليه وأطجروه ولم يراعوا الأدب معه في وقت السؤال ولا صيغة السؤال ولا يعني مناسبة السؤال ونحو ذلك من الأدب التي مر منها جملة هذا والإنسان بشر هذا قد يؤدي إلى مثل ذلك وعن كرة بن خالد قال سأله رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقوم يعني كان متحفزا للقيام بن سيرين رحمه الله فالإنسان إذا كان متحفزا لشيء يكره أن يحدث ما يرده عنه والفطن يفطن إلى هذا وغير الفطن هذا ثقيل ولهذا يعني يسمع ما يكره سأل رجل محمد بن السرين عن حديث وقد أراد أن يقوم فقال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق يعني أنت يسترك أن ترى خلق أهل العلم ونحو ذلك لكن لو كلفتني فوق طاقتي يعني أن أجلس وأعاود الحديث ونحو ذلك وقد يكون عندي ارتباط أو موعد أو نحو ذلك ساءك ما سرك مني من خلق سوف يسوءك يعني الرض الذي قد لا يعجبك فعن سلمة بن شبيب قال رأيت عبد الرزاق وهو بمكة فقلت له كيف أصبحت قال بشر ما رأيت وجهك فإنك مبرم المبرم يعني الذي يتبرم منه الشيخ يعني الكثرة سؤالي وثماجته وبعض الأسئلة ليست لكن ثمجة يعني قد يأتي إنسان ويسأل تؤالا واثنين وثلاثة والشيخ يكون يرى يعني حسن السؤال وأهمية السؤال وحاجة السائل للسؤال وعدم تكلفه فلا يتبرم بذلك وقد يأتي الرجل من أول سؤال يتبرم منه الشيخ فالعبو ليس في قصة الأسئلة لكن بالحال كان يأتي إنسان ظاهره الجهل ويسأل في مسألة في غير التخصص والشيخ يكره أن يجيب في هذا وفي نفس الوقت يكره أن يرده فيجيب لكن هو يجيب وهو يعني روحه كما يقولون في أنفه فلو أنه واصل سؤالا من نفس الباب يعني ربما تخرج روحه فحتى لا يخرجها لا بد أن يعطي هذا السائل ما هو يعني اولى به من كتف قانوني أو حتى غير قانوني على حسب الحال وعن عمرو بن علي رحمه الله قال جاء رجل الى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه فقال له يحيى ما أراك إلا خيرا مني ولكنك ثقيل يعني يقول له أنا أنا بالتواضع أراك خيرا مني ومع هذا هو يعني يثبه او في نفس الوقت يعني يراعي الديانة ومقتضاه يقول ما أراك إلا خيرا مني لكنك ثقيل والثقيل يعني وصف تطلقه العرب على يعني المعاشر الذي تكره عشرته وبينما يقولون على المعاشر الذي تستحب عشرته ظريف ومن الظرف والظرف ليس كما في عرفنا يعني الظريف يعني له دعاذة وتحذية وإنما الظريف أوسع من هذا عنده الظريف يعني الرجل الذي تحت صحبته ويرى حسن كل شيء منه سواء في منطقه أو في غير منطقه وقال الرواد سألت مالكا عن أربعة أحاديث فلما سألته عن الخامس قال يا هذا ما هذا بإنصاف ما هذا بإنصاف يعني لو أنصفت لك تفيت وعن اسماعيل بن موسى قال دخلنا الى انس بن مالك رضي الله عنه ونحن جميعا من اهل الكوفه فحدثنا بسبعه أحاديث فاستزدناه فقال من كان له دين فلينصرف فانصرفت جماعه وبقي الجماعة انا فيهم ثم قال من كان له حياة فلينصرف فانصرفت جماعه فبقيت جماعة أنا فيهم ثم قال من كانت لهم مروءة فلانطرف فانطرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم فقال يا غلمان افقئوهم فإنه لا بقية على قوم لا دين لهم ولا حياء ولا مروءة يعني أخرجوهم يعني غير مأسوف عليه نعم لأنه يعني جعل يحرج عليه وهذا قد يفعله كثير من الطلاب بدافع الرغبة والحرب خصوصا إذا زفر بشيخ يعني ممن يملأ الدنيا والأسماع والأخطار وهذه فرصته يعني يقول هذه السفرة قد لا تتكرر إلى هذا الشيخ وهذه اللقية قد لا تتيسر كما لو لقير في حج أو عمرة أو نحو ذلك فالدافع إلى هذا جيد لكن مقتضى الحكمة لابد أن يعمل لابد من إعمال مقتضى الحكمة يعني لا تكون في حجز مثلا ثم ترى الشيخ هو يطوف وهذه عبادة وهو في حظ يعني نفسه في الرغبة في الدعاء والبكاء ونحو ذلك فمقتضى الحكمة هنا أن تتغافل عنه لا تقول الشيخ فلان وتجري وتسلم عليه وتسأله في هذا الموطن هذا قد يعني يكرهه. أو تراه مثلا يرمي الجمرات أو تراه في يعني أحد المشاعر أو المناسك أو منشغلا بهذا تقول هذه فرصة فيجتمع الناس عليه حتى يطرروا هذا خلاف مقتضى بخلاف ما لو رأيته وقد جلس للناس وفتح المجال وأعطى الفرصة طالب العلم لابد أن يراعي مثلها وإلا سمع ما يكره وكان يعني ملوما على مثلها قال ومن الاسئله التي توسي الى العلاقه القائمه بين المتعلم واستاذي الاسئله المعروفه والمكرره والمعاده لما يترتب عليها من ضياع الوقت يعني في أسئلة دايما معروفة وكأن الناس يعني يسألونها لما يكون مش لاقي سؤال يعني واحد مش عارف سؤال ولا وشاف شيء ولازم يسأله أبداً طيب ما في سؤال يقول طيب الاسئله المطروقه المعروفه المطروقة المعروفة في الإخوان مثلا يعني أنت ما لكما للإخوان طيب إراك في عذر بالجهل أي حاجة في قضايا كده في كل باب معروف طيب ما فيش عذر بالجهل كلام لمجرد الكلام هذا ثقيل ويعني لا ينبغي ومثل هذا يعني لا كرامه له ولا نعمة عيب أن يرد عن الجواب أنه ظهر التكلف يسأل إنما عم لا يعني أو عم لا يليق السؤال فيه أو عم يليق لكن ليس من هذا السائل هذا لا يناسب له الكلام في مثل هذا الباب وقد ينصرف هذا وقت آخر فسأل في نفس السؤال وقد يسأل الرجل يعني أربع مرات في نفس المجلس من نفس السؤال هذا من هذا الباب لأسئلة المعروفة والمعاداة والمكررة لما يترتب عليها من ضياع الوقت. يقول ابن جماعة رحمه الله ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا اتفهام ما يفهمه فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخر يعني لأنه يستشعر أنه لا سائدة من ذلك السؤال الناس يعرفونه نحو ذلك ولكن واحد يسأل لمجرد السؤال. وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: وليتقي عادة الاستفهام لما قد فهمه، وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. ثم ثق بسنده إلى أبي عمر الحوضي قال رأيت شعبة بن الحجاج أقام عفانا من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه أقامه من مجلس قال له أخرج أو قال أخرجوه وهذا عفان من الشيوخ الكبار في هذا الفن لكن شعبة أكبر والشيخ يعني إذا كان كبيرا فإنه يتحمل منه يعني أنواع كثيرة من التأديب والتعليم والتنبيه لما عرف من أبواته الدينية وكان الثلاث لا يتحرجون من مثل هذا أقام عفانا فقام عفانا ولم يقل له على تدري من أنا أنا عفان لو أنه قال هذا لعرف كيف يعني يؤدبه أكثر من هذا ولا ينظر في هذا إلى ثن ولا قدر ولا يعني ولاية ولا نحو ذلك وإنما الجميع يتواضع للعلم وقال وكيع من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء يعني مسألة واضحة وبعض الناس يحب أن يتكلم فكأنه يقول ها أنا ذا هذا طرف من الرياء إذ لو كان عنده إخلاف وتجرد ونحو ذلك لما أحب أن يتكلم في موطن يسعى السكوت فيه <تصفيق> على كل حال يحمل النهي عن اعاده الاستفهام وسؤال التكرار ونحو ذلك على يعني ما كان لا يحتاج اليه اما اذا احتاج فهذا لا حرج فيه ان يعيد الاستفهام لانه لم يفهم هذا من المستحب لكن بالأدب المطلوب وان يكرر السؤال حاجاته الى التكرار هذا لا حرج فيه وانما المقصود به هنا الا يكون له مصلحه ولا مناسبه فيتكلم الطالب الاعاده وهذا نوع من العنف ويؤدي الى اضجار الشيخ وهذا مما لا يليق قال المصنف رحمه الله تعالى النصوص والاثار في ذم الجدال والمراء عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ربض الجنة يعني يفهم من تتمه الحديث وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة فكأنه يقصد به يعني ما يكون في ربض الجنة يعني ما حولها وما فيها في أرضها والمراء الجدال وإن كان محقا يعني قد يكون الإنسان محقا لكنه يترك الجدال ويظهر بصورة المغلوب خشية أن يجاد وهي درجة عالية من ضبط النفس ودرجة عالية من الإخلاف ويعني حسن الخلق لأنه لا يهمه أن يغلب ولا يعني أن يكون هو الأظهر ونحو ذلك وانما يهم ان يتادب وعن ابي غامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوطوا الجدل ثم تلا ما ضربه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا الجدال يعني من كان مهتديا ثم ضل فإنه لا بد أن يكون من أعظم أسباب ذلك الجدال ما ضربوه إلا جدلا هذا في شأن النصارى لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم ما ضربه لك إلا جدلا <تصفيق> وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصن الألد يعني كثير اللدد الجدال الخصن كثير الخصومة هما صنوان يترتب على كثرة المجادلة كثرة الخصومة وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخف الله حتى ينزع يعني حتى يترك الخصومة في الباطل يعني بعض الناس اذا قمت عليه الحجة كره ان يغلب فجعل يستطرد في الكلام وهو يعلم انه ليس يقف على ارض الحق وكان الاولى ان يرجع الى الحق وان يسكت وان يقر بانه خصم وان يسلم لصاحبه بما قال لكن لا يحب ان يظهر بمظهر المغلوب فاذا به يجادل ولا يزال يجادل وانت تجيبه وهو يجادل هذا ينبغي معه في الكلام وأن يترقف عن اجاباته وأن يزكت عن مجاراته وإلا صرت مثله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيسر أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيسر أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني المسلمين. يعني أيسر الشيطان أن يرجع الناس في جزيرة العرب وهي مأرس الإسلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادته عرف من إيمانهم وتصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني أنهم صاروا نقاوة الناس وصفوة المسلمين فهل ييأس الشيطان من أي جهد معهم إن أيس أن يعبدوه لا يبقى هناك أشياء ينجح فيها الشيطان وهي التحريش التحريش بينهم يعني التهيج للعدوات وإثارة الخصومات وفتح أبواب الضغط الجدال ونحو ذلك هذا مما يقدر عليه الشيطان وعن علي رضي الله عنه قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين الخصومة تمحق الدين أصلها قد يختصم الناس في شيء يسير لكن تهييز القلب وإثارة العداوات والفتن ونحو ذلك هذا يتأثر به الدين فيما بعد وعن الأحنف ابن قيد قال كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب كثرة الخصومة القلب من غير القصومة سليم ونقي ومقبل فإذا كثرت الخصومة يعني ترتب عليها من متاوي الأخلاق ما يجعل الإنسان ينصرف عن الصدق المطلوب والإخلاص إلى أنواع من الانتصار للنفس ونحو ذلك وهذه كلها يعني من نفس النفاق وعن جعفر بن محمد قال إياكم الخصومة في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق خصومة في الدين خصوصا يعني في مسائل الدين والعلم والدعوة والمنهج ويعني التبديع ونحو ذلك مما لا حاجه إليه ولا يعني تمكن منه وليس من مصالح يعني الشرع ونحو ذلك فإن هذا يحدث شغالة للقلب ويترتب عليه من المراء والمجادلة والعداوة للمؤمنين ونحو ذلك ما قد يفتن الإنسان عن طريقه وعلى المعاوية بن القرة قال إياكم هذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال وعلى الفضيل بن عياض قال لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله الخصومات تحبط الأعمال وأهلها يخوضون في آيات الله وهذا ظاهر في كل من انضطب. لمسائل الخصومات والرب على فلان وتتبع عورد فلان وبيان عوار فلان وخطأ فلان ونحو ذلك هذا يعني وإن بدأ في أول الأمر بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والناصح لدين الله إلا أنه إذا استمر مع الإنسان سوف يدخل في يعني مزاحات غير مشروع لأنه سوف يتحرر على ذلك عواره وسوف يكون قلبه ميالا إلى إثبات خطئه ونحو ذلك وهذا كله ليس لله وإن بدا الأمر لله عز وجل لكن مع توالي يعني امتهان هذه المهنة تتغير النية ويتغير القلب ولهذا لم يرى أحد من أهل العلم الأثبات لا في القديم ولا في الحديث وهو متخصص لذلك بالخصومة بل كانوا يكرهون يعني مثل هذا الباب وكانوا لا يرد بعضهم على بعض الا اضطرارا واذا لم يجد يعني الا هذا الباب وبعد ان ينصح يعني المردود عليه سرا ويقيم عليه الحجه فيما بينه وبينه فاذا عجز وراى شره وانتشار يعني خطئه ونحو ذلك اضطر إلى أن يرد ولا يردون إلا اضطرارا أما الإنسان يعني يندب نفسه وإن كان يعني مؤهلا أو غير مؤهل لمجرد الكلام على الناس فهذا من الخصومات في الدين وهذا يترتب عليه مثل هذه المفاتد المذكورة وعن مسلم ياسار قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته المراء يعني الجدال ساعة جهل العالم يعني إذا وجدت العالم يجادل فهذه ساعة الجهل التي يبتلى بها وفرق بين مناقشة العلم ومناظرة أهله ومدارسته وبين المراء والجدال وبها يبتغي الشيطان زلته يعني يدخل إليه حين تأتيه هذه الساعة وعن معروف الكرخي قال اذا اراد الله بعبد شرا اغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل ولهذا الجدل محبب الى الشيطان وقد يجادل الانسان ساعه وساعتين بعض الناس يبقى الى الليل بل يبقى الى الفجر في جدال ولا يستشعر اي اسف ولا حاجه الى النوم ولا تعب من الكلام ونحو ذلك فإذا انتهى الجدال واضطر للقيام بدأ التعب يظهر وبدأ يعني النوم يظهر حتى أنه قد يقوم إلى الصلاة وهو كاره وهو ثقيل بينما كانت ثعة الجدال في يعني أقوى ما يكون وأرجى ما يكون وهذا كله من الشيطان وقد قيل لا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يغلبك والسفيه يؤذيك يعني ندعي للجدال مع أحد لأن الإنسان لابد أن يكون إما حليما أو سفيه، إذن أترك الجدال فالحليم سيغلبك بصبره وسعر صدره والسفيه سيغلبك أيضا لكن بما يؤذيك لي من لسانه وسوء مسلكه وعن ميمون قال لا تماري من هو أعلم منك فإنك إن فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئا. يعني إذا مريت من وأعلم منك فإنه سينصرف عن نفعك وسيتجنبك ويتحاشاه. وأما ما قلته فإنه لا يضره. وحينئذ فأنت المتضرر. وعن خالد بن الخلفة يزيد بن معاوية. قال إذا كان الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته إذا كان الرجل لجوجا عنده من اللجز وهو الإلحاح في الكلام والمراجعة ونحو ذلك مماريا يعني الجدال معجبا برأيه وهو مع هذا مع إلحاحه وجداله يعجبه رأيه فهذا من أخبث ما يكون من الصفات فقد تمت خسارته يعني هذه الخسارة الكاملة التي لا يتصور معها فلاح من ذلك وعن مالك رحمه الله قال الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب أو يذهب بنور العلم من القلب ويقصي ويرث الضغن الجدال في الدين ينشئ المراء والمراء أعلى ما يكون من الجدال المقصود بالجدال هنا المناقشات التي لا حدث إليه وهذا يترتب عليها المراء يعني الممراء بالكلام الذي ليس له أضل ولا يعني دليل ولا من حاجة وهو أشد ما يكون من الجدال ويترتب على هذا ذهب نور العلم من القلب ولهذا أهل العلم أقل الناس كلاما وأكثروا الناس سكوتا وأبعدوا الناس عن الخوض هذا من بركة العلم هؤلاء أهل العلم حقا ترى يعني أثر العلم في وجوههم أما من يكثرون الكلام ولا يظهر يعني أثر الورع ولا الخشية في وجوههم فليسوا من أهل العلم وأنكثر كلامهم ويقصف القلب وبالتالي لا يستشعر قلب الخشية والهيبة ومن ثم لا ترتب على هذا كثرة الذكر وكثرة الصلاة وتأثر بالموعظة والانتفاع بالقرآن وهذا كله ظاهر ويولث الضغن والأحقاد التي تملأ القلوب فيضيق ضيق الصدر فيكسس الحقد والكراهية ونحو ذلك وهذه بضاعة لا يصح أن تكون بضاعة طالب العلم ولا صاحب الديانه والعجب أن تراها في كثير من طلبه العلم ممن لا يتأذبون بأدب العلم وقال الربيع سمعت الشفعية يقول المرأ في الدين يقسل قلب ويورث الضغائن. وقال الحسن المؤمن لا يداري ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت حميد الله وإن ردت حمد الله عز وجل وعلى المؤمن لا يداري. نقصد أنه يعني لا يتحرج من قول الحق وإن كان ما كان لكن في حدود الحكمة والمطلوب وتحقيق المصالح ودفع المفاسد والمقصود أنه لا يخاف في الله لوم تلائم لا يداري يعني من تخشى سطوته ونحو ذلك إن كان لابد من الصدع بالحق ولا يماري يعني ولا يجادل ينشر حكمة الله فإن قبلت حميد الله وإن ردت حميد الله لأنه ليس عليه النتائج وإنما الواجب أن يقوم بما أوجب الله عليه وعن أبي الزوزاء أنه قال ما رأيت احدا قط ما ماريته نعم ما ماريت أحدا قط يعني هذا يثبت أنه بعيد عن الجدال ومعنى كوني لم يماري أحدا هذا شديد في الحقيقة والتطبيق لأن الإنسان كثيرا ما يستجره الشيطان إلا الممارأ وكونه لم يماري أحدا يعني يتكلم بما عنده فيجادله المجادل فيسقط وهذا يعني رأيناه في أهل الورع من العلماء وأهل الديانة يقول الكلام فيجادل ويعلق على كلامه او يستطرد معه فينقطع ولو شاء لاكمل وعنده من العلم لكن ينقطع وهذا كثير في مسالك اهل العلم يسكت اذا يعني لم يجد ما يقوله مما يعني يضبطه كان يتكلم في المساله فيقول له يعني السائل رأيت إن كان كذا فيسكت لأنه فتح عليه باب قد يترتب عليه جدال أو نحو ذلك لو أنه أراد أن يتكلم يتكلم لكنه لترك المرأ يسكت والثكوت قد يظهره في صورة يعني ضعيف الحجة وفي صورة من انقطع ومن يعني غلد في مناظره أو نحو ذلك لكن هو لا يشغل قلبه بهذا لأنه لم يتعلم العلم ولم يعني ينتدب لنشره لأجل أن يكون ظاهرا أو معروفا أو يعني فصيحا أو مفحما خاض وخسر إن كان هذا القصد وإنما تعلم العلم لينجو وإذا كان قصده النجاه فلا بد أن يكون عنده من الورع ما يمتنع معه عن الجدال والنحو. فقال عبد الكريم الجزري ما خاص ورع قط في الدين لأن القصومتنا في الورع والورع يعني شدة الخوف وهابة الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن ومن ثم لا يخاصم وسمع الحسن قوما يتجادلون فقال هؤلاء ملوا العبادة فخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا ملل العبادة هذا لو قسناه على انفسنا لوجدنا لو يعني عندها منه اطمانا واطمئن ملل العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلم الذي ملل العبادة ماذا يفعل يقوم فيتكلم ولهذا يصلي الركعتين في يعني وقت ضحا أو وقت ليل أو نحو ذلك فيستحضر حاجته وشغله وارتباطه ومواعيده ونحو ذلك فيخففها ثم بعد الركعتين يقابله يعني رجل فيقف معه لا إشكال ساعة ساعتين وينزل يعني ما كان خفف الصلاة لأزل مل العباد لكن القول لا يمل فقل ورعهم فتكلموا يعني خاضوا في صنوف القول وعن معنى ابن عيسى قال انصرف مالك بن انس يوما من المسجد وهو متكئ على يديه فلحقه رجل يقال له أبو الجويريه كان يستهمو بالارجاء فقال يا ابو عبد الله اسمع مني شيئا اكلكك به واحاجك واخبرك برايي شوف صدر الكلام والمدخل يدل على أنه مدخل مشبوه اسمع مني شيئا أن أكلمك به وأحادتك وأخبرك برأيه قال فإن غلبتني من ملك فقيه فطن إلى الرجل قال فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعتني قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه قال مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين الى دين قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل يعني احتج عليه مالك بقول عمر رضي الله عنه من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل يعني من قال يا جماعة نتنائش وخلاص حيث ظهر لكن لم يكن قصده إلا مجرد الجدال ونحو ذلك وكانت القضية سهله عليه وعرض نفسه لمواطن الفتن والخلافات وإثارة القضايا التي يسعه أن يعني يموت ولا يسأل عنها فلماذا يعرض دينه للخصومة ومن هذا المسائل الحادثة التي يخترعها الناس ويعني يتبرون في تحقيق القول فيها مما لم يتكلم فيه الثاني وينقسمون إلى يعني قسمين أو أكثر فيما يتعلق بهذه المسألة ويمتحن بعضهم بعضا وصور الامتحان معروف يسأله سؤالا أو قد يرى على هيئته شيئا أو طريقة كلامه أو نحو ذلك ويحدث ممن التصنيف أنت من هؤلاء أم من هؤلاء فيترتب على هذا من العداوة والمحبة أو المولاة والمعاداء ونحو ذلك ما هو معروف في عصرنا العاقل من ناء بنفسه عن مثل هذا لأنه لو جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقش فتراه اليوم على طريقة وغدا على طريقة أخرى واليوم له قول, وغداً له قول ثاني واليوم على مذهب وغدا له مذهب آخر وهذا يعني ينافي الثبات والرسوخ الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم ولا يدخل في هذا أن يتبين له خطأ مسلكه سيتركه إلى الطواف هذا ليس من هذا الباب لكن المقصود يعني كثرة التناقل بسبب الخصومات ويعني الجدال ويعني البعد عن العمل والانشغال بفنون القول والجدل وعن الحسن أن رجلا أتاه فقال يا أبا تعيش إني أريد أن أخاصمك فقال الحسن إليك عني فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في ديني يعني أن عرفت الطريق فلا داعي للخصومة فقال السافعي رحمه الله كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا فإني على بينه من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمهم هذا أشد على أهل الأهواء من مجادلتهم أهل الأهواء يعني أهل البدع الذين يجادلون بأهوائهم وعن مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني النسيرين وما راه رجل في شيء فقال محمد إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك يعني أهل العلم أوسع الناس معرفة ودراية بفنون القول فلو القضية قضية مراء هو يملك أن يماري وأن يغلب فقد كان عند أهل العلم يعني من الفصاحة العجب العزيز ولكن يعني يتركون ذلك وينقطعون خشية وورعا وبعدا عن المغامرة بدينهم يخافون أن يترتب على هذا من شؤم الجدال والخلاف ما يعكر عليهم قلوبهم وأهم شيء عند الرجل قلبه ولهذا قال أمد السرين أنا أعلم بالمرأة منك أو القضية قضية كلام وجدال غلبتك لكني لأمريك لأنه يحذر وعن الزجاج رحمه الله قال كنا عند المبرد أبي العباس محمد فوقف عليه رجل فقال أسألك عن مسألة في النحو قال لا فقال أخطأ فقال يا هذا كيف أكون مخطئا أو مصيبا ولم اجبك عن المسألة بعد يعني ما تكلمت حتى تقول أخطأ فأقبل عليه أصحابه يعنفونه يعني من حضر فقال لهم خلوا سبيله ولا تعرضوا له يعني لا تتعرضوا له أنا أخبركم بقصته يعني المبرد سهمت قصة هذا الرجل هذا رجل يحب الخلاف، وقد خرج من بيته وقصدني على أن يخالفني في كل شيء أقوله فيقطئني فيه فتبق لسانه بما كان في ضميره يعني هو تصور أن أقول له قولا فيخطئني فيه لكن المبارد فاجأه بأنه ابى أن يقول والذي في ضميره أن يخطئه فقال له أخطأت لأنه قد كان رسم نفسه على تخطيه فافتضح بمثل هذا وهذا يعني مثلك قبيح وإذا وجدت من قلبك أنك مياد إلى يعني إظهار خطأ محدثك ايا كان قرينا من أقرانك أو يعني جارا من جيرانك بل أن يكون شيخا من شيوخك هذا يدل على سوء المسلك فساد القلب وسوء القصد والنية هذا يحتاج إلى ويعني وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء ومجاهدات على ويعني وترك الجدال والمراء الله جنبنا ذلك ذلك بمنه وكما طيب نكتفي بهذا القدر اليوم حتى نعطيكم فرصه لكتابه الاحاديث واما حديث اذا انتصف شعبان فلا الصيام هو محمول على من لم يكن من عادته صوم شعبان اصلا يعني لم يصوم في النصف الاول منه وليس من عادته الصوم ثم لما جاء النصف الثاني اراد ان يصوم ربما ليحتاط لرمضان كما يفعل بعض أهل الوثواب ونحن ذلك أما من كان عادته الصوم في شعبان كله ك... كما عرث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عيسى كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا فلا حرج أن يصوم من أول الشهر وآخره والنصف الأول والثاني الحمد لله رب العالمين طيب تخرج الورقة وتكتب إن لم تكن كتبت وان كنت كتبت ال في البيت وتأتي بالورقة الان فلا وان كنت نسيت لطول العهد فغدا ان شاء الله راح نتذكرناك اليوم غدا ان شاء الله او اليوم تذهب في البيت وتراجع كما تحب بشرط ان بعد ما تراجع تكتب ال40 او ال42 مره واحده ما تقولش انا بعد ما اكتبت عشرة بدلي ان اراجع لا ما ينفعش راجع واكتب من اول نعم من شيء طيب اتفقنا اذا عندنا ثلاث طبقات طبقه يسلمون معهم الان وطبقه يجلسون يكتبون والطبقه الكبرى نعم تقول والله بكره هذه بكره مفتوحه لانها ايسر واسهل لكن على كل حال هم درجات وكل انسان على حسب همته طيب مناسب الوقت هذا عشان اخوانا اللي عندهم دراسه او نحو ذلك حتى يتيسر تغيير الساعه الحمد لله رب العالمين